A RUHÁ WALA MURUHÁSZI A RUHÁ WALA habibi da habibi w ma fish حنيني قلبي اللي في بالي واحكي له وقولي له دحكته بتغير حالي ليالي يا ليالي حنيني قلبي اللي في بالي واحكي له وقولي له دحكته بتغير حالي.